والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلقوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إِنَّهُمْ عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وده ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا الظالمين إلا